وَل أُذِخِلًَا نَّكُمْ جََّاتٍ تَجرمِ تَحتِْهَاأَنْهَار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ كُ فَقَد ضَلَّ سَوَسَّبيد فَبِمَا نَ قُضِهِم مثَاقَهُم لعََّهُ وَجَعَن قُلوبَهُم قاسِيه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 فْ جَعَلَ فِيكُمْ أَن بِ أَجَعَلَكُمْ مُلُوكَو وَآتَكُم مَا لَم يُؤتِ أحدَدَم مِنَ العالممِين.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 وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ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 فإِن جَأُوكَ فَحكُم بَينَهُم أَو أَع الضعَنهُم وَإِن تُعَِ الضعَنهُم فَلَ يَظُّوكَ شَيْئَاء وَإِنحَكَم تَ فَحكُم بَينَهُم بِالكِسطَ إِ الله يُحب المُقُسِطين.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 يَحْكُمُ بِهِنَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الله اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شهداء فلا تخشو الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتب ما عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانث بالانث والاذن بالاذن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو ك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 وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَزَلنَ إِلَكَ الكِتابابَ بِالحَِّمُ صَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَضَيهِ مِنَ الكِتابابِ وَمُهَي مِن النعَلَيْ فَحكُم بَينَهُم بِمَا أَزَل اللهَّ وَلَا تَتَّبِع أَهْوَأَهُمْ عَ جَكَ مِنَ الْ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 مَلَّ عَنَهُ اللهَّ وَغَضبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُم القِادَةَ وَالْخانازيرَ وَعَبَدَ الطَّغوط أُلائِكَ شَرُّم م كانَانَوا وَأَضَلُّ عَسَ وَ السَّبيل